بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع من كتاب المنتخب من غريب كلام العرب لأبي الحسن الهنائي بعض الطيب المندل والمندلي والألنجوج واليلنجوج والأنجوج والألنجج واليلنجج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 فسرونا عنه الجلال كما سل لبيع اللطيمة الدخدار واللطيمة أيضا السوق التي يباع فيها المسك قال النابغة الزبياني يطوف بها وسط اللطيمة بائع ويقال مسك رائق خالص وكل معجب رائق والعتوارة القطعه من المسك والصوار القليل من المسك والبالة وعاء المسك وهو بالفارسية بيلة بين الباء والفاء قال أبو ذؤيد كأن عليها بالة لطمية لها من خلال الدايتين أريد والكركم والسجنجل والريهقان والجادي والجسد والجساد كله الزعفران وثوب مجسد مصبوغ بالزعفران والعبير عند أهل الجاهليه الزعفران والملاب نحوه قال الاعشى سيك على حواجبه ملابه والسمسق والجادي والعنقز المردقوش ويقال المرزنجوش لغتان والضومران والضيمران والضمران الشاهس فرم وهو أيضا العنجج والعبهر النرجس ويقال الياسمين والضيان ياسمين البر والرنف بهرامج البر والخزامى خيري البر والعرار بهار البر الواحدة عرارة والحص والغمر الورث ومنه قولهم غمرت المرأة وجهها والرند الاس وربما سموا العود الذي يتبخر به رندا والرند شجر طيب من أشجار البادية مثل الحنوت والعبيثران ويقال له العبوثران ايضا والعمار الاس ويسمون الريحان إذا رفع على الرجل ليحيى به عمارا قال الاعشى فلما اتانا بعيد الكرى سجدنا له ورفعنا عماره والهدس عند اهل اليمن الاس والطحمه القاقلا ويقال له القلاقل ايضا والسليط عند عامه العرب الزيت وعند اهل اليمن دهن السمسم واليرنأ واليرناء ثلاث لغات والعلام والرقون والرقان كله الحناء وقد رقن رأسه ترقينا وأرقنه إرقانا إذا خضبه ومما يخضب به الشعر أيضا الوسمة والصبيب قال علقمة بن عبدة فأوردتها ماء كأن جمامه من الأجن حناء معا وصبيب وقال يزيد بن سويد بن شطان وهو يزيد الغواني وقال تجنبنا ولا تقربننا ورأسك حناء به وصبيب والشريط عتيدة الطيب ويقال للجؤنة التي يجعل فيها الطيب قسيمة وقشوة وجمعها قشاء ممدود قال لها قشوة فيها ملاب وزنبق إذا عذب اسرى إليها تطيبا ويقال لواحد أفواه الطيب فوه ويقال للمكناسة التي يكنس بها العطار بلاطة العطر العسيل قال كناحة يوما صخرة بعسيل ويقال للعطار المعطير والخيطل والداري ويقال إنه منسوب إلى دارين موضع بالبحرين يؤتى منه بالعطر قال الشاعر يصف الخمر ألقي فيها في الجان من مسك دارين وفلج من فلفل ضرم والشقر شقائق النعمان والعوف نبات طيب الريح والفاق دهن الباني ويقال الزيت المطبوخ وفاغية كل نبت نورة وفاغرة الطيب حب يتفلق عن شيء أسود في جوفه لا يبين عنه بل يبقى كأنه فم فاغر والفنع الريح الطيبة يقال إني لاجد فغوة وفوغة وفغمة وقد فغمتني رائحة الطيب إذا شدت خياشيمك والفغو الزهرة ويقال لورد كل شجر طيب الريح الفغو والفاغية والقعال ما تناثر عن نور العنب وعن فاغية الحناء وما أشبهها وقد اقعل النور إقعالا إذا انشق عن قعاله والاقتعال أخذ ذلك إذا استنفضته بيديك عن الشجرة والقم حان الزبد ويقال طيب ويقال الذريرة ويقال دهن مروح مطيب مفعل من الرائحة والنشاف والنشر الريح الطيبة والتضوع والتضيع انتشار الريح الطيبة والريا الريح الطيبة ويقال وجدت خمرة الطيب أي ريحه والشذا شدة ذكاء الريح ويقال نشقت منه ريحا طيبة أنشق نشقا ونشيت انشا نشوة والسعيط ريح الخمر وغيرها وهو أيضا دهن الخردل والسعاف الريح الطيبة ويقال طعام له قذات وقداوة وهي الريح الطيبة والقتار ريح الطبيخ والعرن ريح الشواء والعرف الريح الطيبة يقال إن فلانا لطيب العرف والبنة الريح الطيبة وجمعها بنان ويق ويقال أرج البيت يأرج أرجا إذا طابت ريحه قال ذو الرمة إذا استهلت عليه غبية أرجت مرابض العين حتى يأرج الخشب ويقال تكسعت الريح الطيبة في البيت إذا ترددت فيه والرتل, والرتل الطيب من كل شيء ويقال عتكت المرأة فهي عافكة إذا حمرت من الطيب والزفر الريح الطيبة والمنتنة ضد ويقال في الطيب أذفر وزفر وفي النتن زفر لا غير قال بجو من قسن زفر الخزامة تداع الجربياء به الحنينة باب النتن القنمة خبث الريح وجمعها قنم ويقال هو أنتن من مرقات الغنم الواحدة مرقَ وهو صوف العجاف والمرضى ينتتف منها والدفر النتن ومنه قيل للأمة يا دفاري وللدنيا أم دفر والدفر نتن الإبط والصيق الريح المنتنة وهي من الدواب ويقال عرص البيت يعرس عرسا خب ريحه وتميه الدهن يتمه تمها وتماهة تغير وسنخ وزنخ ونسم ونمس تغير وخنز اللحم وخزن وخم واشخم وثعز ثعطا تغيرت ريحه والصماح والصنان نتن ريح الابط والأمة اللخناء المنتنة الريح ويقال لخنة لخنا وكذلك السقاء ويقال أمة بخراء ذفراء جخراء فالبخر في الفم والزفر في الإبط والجخر في السفلة ويقال ماء آجن وأجن متغير وقد أجن أجنا وأجن أجونا وماء آسن لا يشربه أحد من نتنه ويقال للركية المنتنة جية وجيئة على مثال فعله والحطاط الريح المنتنة والزما بالقصر الرائحة المنتنة وقد زماه ريح الجيفة يزميه زميا إذا أخذ بنفسه قال الراجز يا ريح بينوة لا تزميني جئت بأرواح المصفرين بينوة بئر معروفة والزخمة خبث الريح ولحم زخم دسم وفيه زخمة وفيه زخمة والزهمقة خبث الريح ويقال صائك الرجل يفأك صأكا إذا عرق ففاحت منه ريح منتنا ويقال سقاء خبيث العرض إذا كان منتن الريح والنبيلة الجيفة ومنه قيل تنبل الرجل إذا مات أي صار نبيلة والغينة ما سال من الجيفة ويقال أيهة اللحم إيهاتا فهو موهت إذا أنتنا والصمر أنتن ومنه قيل للسك الصماري والصمارة باب النعمة والخصب والسعة يقالهم في عيش رخاخ أي واسع وكذلك العفاهم والدغفل والغدفل مقلوب والدغفلي ويقالهم في إمة أي نعمة والآلاء النعم واحدها إلى وألا واللين والاراضه الخصب وحسن الحال ويقال أرض اريضه كريمه والغدن اللين والنعمه ويقال عيش غرير لا يفزع اهله وسنه غيداق مخصبة والغدق من كل شيء الكثير الواسع ويقال عام فتق خصيب وقد افتق القوم افتاقا اخصب والفناق بالنون النعمة ويقال عيش مفانق ورجل مفنق منعم ويقال عيش فيناق واسع ويقال هم في بلهنية ورفاهية ورفاهة ورفاغة ورفاغية ورفغ أي في عيش واسع والمجنب الخير والرغس الكثرة والبركة ورجل مرغوس مبارك مقبل عليه الخير والمال ويقال ذكى الرجل يزكو زكوا إذا تنعم وكان في خصب ويقال هم في غضراء من العيش وغضارة وغضرة وإنهم لذو طثرة كله الخصب والسعه والإمراع الخصب ويقال هو في سي رأسه وسواء رأسه وهي النعمة ويقال تبأط الرجل في مضجعه تبأطا تفعل تفاعلا إذا أمسى رخي البال ويقال عيش دغفق ودغرق خصيب وعيش رائغ ورابغ واسع والرتع الأكل والشرب رغدا والسلوة الخصب والسعة ويقال عيش خرم ناعم والطلح النعمة ويقال قش القوم يقشون قشوشا إذا حيوا بعد هزال ويقال إنهم لفي قمؤة على فعل وقمأة على فعل أي خصب ويقال صارت الأرض وجفه واحدة خصبا والوصيلة العمارة والخصب سميت بذلك لاتصالها واتصال الناس فيها باب الجذب وشدة العيش والسنة اللأة واللؤاء واللولاء ممدودان الشدة ويقال سنة مسحاج مجذبة والمسانف السنون الشداد واحدتها مسنفه ويقال أصابهم من العيش وبد، أي شدة، والوبد الحاجة إلى الناس، وكذلك النهض. ويقال للسنة الجذبة وردة، أي حمراء، والسنة الشهباء البيضاء التي لا خضرة فيها. ويقال أصابهم من العيش ضفف، وحفف، وقشف، كل ذلك من شدة العيش. ويقال أصابتهم الضبع وهي السنة الشديدة وصرحت كحل مثلها صرحت خلصت ويقال أرض بني فلان سنة أي مجدبة والأزل الشدة والضيق والمحل الجذب والأشصاب الشدائد واحدها شصب والصرة الشدة والكر ويقال هم في أمر مئر أي شديد والشظف الشدة وكذلك الرتب والعوصاء والعيصاء والعزاء والعسكرة واللزن واللزبة والأزمة والأزبة كله الشدة ويقال أزمتهم أزما أي استأصلتهم وأزمتهم أزامي مثل قطامي وهي الشدة والحطمة الشدة والجدب والمرمق من العيش الدون ويقال أصابتنا في هذه السنة أثرة أي شدة وجذب والبازمة الشدة وجمعها بوازم ويقال للسنة المجدبة تحفروف معرفة لا تنصرف ويقال لها الجحرة لأنها تجحرهم والقاشورة لأنها تقشرهم ويقال عصبتهم السنون إذا ذهبت لأموالهم والجلبة والكلبة شدة الزمان ويقال أصابت الأعراب القحمة والقحمة وقد أقحموا وانقحموا إذا أصابتهم الشدة فانقحموا إلى الأمصار باب الضوء والبياض الديسق النور والبياض ويقال ليلة أضحيانة مضيئة ويقال لليله المقمرة الكموى على مثال فعل والمسجهر الأبيض واللهق واليقق واليلق، والأمهق الأبيض والاسم المهق والأمقه مثله مقلوب واللياح واللياح لغتان الأبيض والقهب الأبيض وكذلك الماضر وبه سميت مضيرة الطبيخ ومضر لبياضه والجون, والجون الأبيض والأسود ضد قال الشاعر ووصف قصرا وجون عليه الجس فيه مريضة تطلع منه النفس والموت حاضره باب الظلمة والسواد الدجا الظلام والغيهب والغيهبان الظلمة ومنه قولهم أسود غيهب والغيصلة الظلمة وليل ديجوج وديجور مظلم وليلة مغدرة وغدرة شديدة الظلمة والاسم الغدر وكذلك الدامجة والخداري المظلم والطرمساء الظلمة والحندس الظلمة وجمعها حنادس وليلة قاخ وكاخ مظلمة والنعامة الظلمة والعلجوم والحلبوب والحلكوك والسحكوك والمسحنكك والحارك والحانك واليحموم والاحم والأحوى بين الحوة كله الاسود وقد, وقد احوى حويواء وحوى إحويواء إذا سودة والجؤوة السواد الذكر أجأى والأنثى جأوى والدحسمان والدحم سان الأسود والدجوجي الأسود والسحمة السواد الذكر أسحم والأنثى سحماء وكذلك الألما والمطلخم والأخضر كله الأسود والحمحم الأسود والقهبة والكهبة السواد والأصفر الأسود في القرآن صفراء فاقع لونها أي سوداء وقال الأعشى تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبيب باب استواء أفعال القوم يقال بنى القوم بيوتهم على غرار واحد ومداد واحد وميداء واحد وميتاء واحد وتو واحد وسجح واحد وسجيحة واحدة أي على قدر واحد ويقال خطبة فما زال على قدو واحد أي على شيء واحد ويقال هم على مرن واحد ومرس واحد ومنوال واحد مثله وميداء الشيء مقياسه وكذلك ميتاه. ويقال امت كم بين داري ودارك أي قدر ويقال الناس على سكناتهم ونزلاتهم ورباعتهم وربعاتهم أي على استقامتهم باب شده الأمر والاختلاط يقال وقعوا في حيص بيصة وحيص بيصة أي في اختلاط وأمر لا مخرج لهم منه. ووقعوا في مرجوسة ومرجونة وقد ارتجن عليهم أمرهم أي اختلط وأصل ذلك في الزبدي إذا طبخ فلم يصفوا وكذلك اتلخ عليهم أمرهم وارتثأ من الرفيئة وهي أيضا السمن إذا طبخ فلم يصف ويقال وقعوا في دوكة ودوكة وبوح ودلول أي في اختلاط وشدة وأمر عظيم ويقال وقعوا في أفرة وأفرة وعفرة وعفرة وأفرة أي في اختلاط ويقال غيق في رأيه تغييقا إذا اختلق فلم يثبت على رأي ورهيأ رهيأة مثله ويقال الناس سلاثن أي مختلطون ويقال وقع في عاثور شر وعيثرة شر يعني الاختلاط ووقع بين القوم عبيثران وعبيثران وعبيثرة أي شر وبلية واختلاط ويقال وقعوا في عصواد وعصواد أي في اختلاط ومنه أخذت العصيدة ويقال تركت القوم في عومرة أي في صخب واختلاط ويقال لصاحب الشر إنه لدو عواقيل واحدها عقول والهثهثة الاختلاط والفساد وقد هثهثوا هثهثة وهثهات والهرد والهرج والهلج كله الاختلاط والهنابث الأمور والأخبار المختلطة واحدتها هنبثة والهياط والمياط الصخب والتخليط والمناجعة والتسريب التخليط والإفساد باب النوم يقال نام نوما دل لخما أي طويلا والفخيخ الغطيط في النوم ويقال هذكر الرجل هذكرة إذا غط في نومه وهكر هكرا نام نوما شديدا ويقال غطمط عليه النوم غطمطه غلب عليه والغطمطة غلبة النعاس والهدف من الرجال الثقيل النوم والتهويم النوم القليل ويقال حوقل الرجل حوقلة نام والخرش القليل النوم من خوف أو كلا ماله ويقال غفق الرجل غفقا إذا نام قليلا ثم استيقظ ثم نام والغشاش نوم قليل والشقذان الذي لا ينام ورجل سهد قليل النوم ويقال هبغ الرجل هبغا إذا نام والتغوير النوم وقت الغائرة يعني نصف النهار وقد غور تغويرا إذا نام في ذلك الوقت وكذلك القيلولة فإن كان نوما شديدا فهو التسبيخ وقد سبخ وكذلك الدبه ويقال خبط خبطا نام والاردن أن نعاس والوسن أن نعاس وقد توسنت الرجل توسنا اذا اتيته وهو وسنان اي ناعس وسنة النعاس والاصل الوسنة مشتق من الوسن والبرد النوم وقال الله عز وجل في صفة أهل النار لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وقال نابغة بني ذبيان والراكضات زيول الريط فنقها برد الهواجر كالغزلان بالجرد والهراء ممدود اسم شيطان موكل بقبيح الأحلام باب السهر يقال رجل آرق وأرق إذا كان يسهر الليل من علة أو سبب فإذا كان من عادته أن يسهر لغير علة قيل رجل أرق وأرق وقد أرق يأرق أرقا سهرة والسهاد السهر وهو رجل سهد باب الجوع الخوى والقوى الجوع واللتحان الجائع والمرأة لتحى والعله الجوع والمعصب الجائع ويقال جائع متلعس ومتبلعس ومتسعر وهو الذي لا يشبع والمسحوت الجائع والموحش والوحش وجمعه اوحاش هو الجائع ويقال للجائع نفسه الوحش ويقال بات فلان الوحش اذا لم يكن معه طعام والهلع والهمج الجوع ويقال هو يتعلع من الجوع ويقال يتلعلع أي يتضور ويقال خفع الرجل من الجوع وانخفعت كبده إذا تثنت والضرم الجائع وكذلك الهقم وقد هقم هقما وكذلك المجؤوف وقد جائف والطلم فحو الخال الجوف ويقال رجل ريق على الريق لم يأكل شيئا والجوع الخنتار والديقوع واليرقوع الشديد والجود والجوس جميعا الجوع والخرص الجائع المقرور والقرم المشتهي للحم والاسم القرم والعيمه شهوه اللبن والطوى الجوع ورجل طيان لم ياكل شيئا وقد طوي يطوى طوان فإن تعمد ذلك طوى يطوي طيا والتخويش الهزال والجوع والتغبة الجوع وإطفار الحي والنسناس الجوع والخصف الجوع والغرث الجوع باب الاكل والشبع اللبز الأكل الشديد والعلس ما يؤكل ويشرب جميعا ويقال لجذت الماشية الكلأ لجذا أكلته ويقال هجأت الطعام أهجأه هجأ أكلته وهجأ الطعام غرثي أي كسره ويقال كسج من الطعام أكل وامتار فأكثر ويقال قفحت نفسه عن الطعام قفوحا فهي قافحة إذا أكثر منه ورجل هقب واسع الحلق يلتقم كل شيء والهلقامه والهلقام والهبلع الأقول وكذلك الجران والأحوس الذي لا يريح عند الطعام والهرس الأكل الشديد ويقال لمج لمجا ولس لسا إذا أكل والعدف والجرس الأكل ويقال نأف نافا أكلا وأرمت الإبل تأرم أرما أكلت ويقال للصبي أول ما يأكل قرم يقرم قرما وقروما وخضم الإنسان يخضم وقضم الفرس يقضم ويقال القضم بأطراف الأسنان والخضم بأقصى الأضراف وضاز يضوز ضوزا أكل فإن كان كثير الأكل قيل رجل فيه وامرأة فيها والطعام المجلح الذي أكل فلم يبق منه شيء ويقال للرجل القليل الطعم قد أقهى وأقهم وقتن قتانة فهو قتين وقنط قناسة فهو قنيت إذا أقل من الطعام وامرأة قتين وقنيت قليلة الطعم فإذا كرهه فهو آجم وقد أجم يأجم اجما فإن أكل في اليوم مرة قيل إنما يأكل وجبة ووزمة في اليوم والليلة وكذلك البزمة والصيرم ويقال أوقته أو تأويقا أقللت طعامه وهو رجل مؤوق فإذ فإن بتلعه قال سرقته وزردته وبلعته وسلجته ولقمته ولغفت ما في الإناء لغفا لعقته ولحسته ويقال ورشت شيئا من الطعام أرش ورشا إذا تناول منه شيئا ويقال لسبت السمن لسبا لعقته والتمطق والتلمط التذوق وهو تحريك الشفتين بعد الأكل كأنه يتتبع بقية من الطعام بين أسنانه والتمطق بالشفتين أن يضم إحداهما بالأخرى مع صوت يكون بينهما وعجمت التمر وغيره أعجمه عجما إذا عضدته ويقال جردبت الطعام وجردمت جردبة وجردمة وهو أن يضع يده على الشيء منه يكون بين يديه على الخوان كي لا يتناوله غيره ويقال للذي يفعل ذلك الجردبان والجردبان وللدغام وللدماغ مقلوب أن يأكل الرجل بلا مضغ إذا خاف أن يسبق ويقال امرأة عيضوم كثيرة الأكل ويقال رجل اجنيص شبعان ودأت إكراه الأكل بعد الشبع والدعلجة الاكل الأكل بالنهم ويقال دغص الرجل دغصا إذا امتلأ جوفه من الطعام ويقال دقر الرجل دقرا امتلأ من الطعام ويقال دقي الفصيل دقا إذا امتلأ من اللبن حتى يبشم والزان البشم والبردة التخمة ويقال رجل كشئ على مثال فعل ممتلئ من الطعام وقد كشئ كشئا وتكشأ تكشئا إذا امتلأ من الطعام ويقال نائفا نأفا شبع وروي أيضا باب العطش يقال للعطش الأوام والجواد واللواب واللوح والنوع والغيم والغين والنجر واللهاب واللهبة وقد لهب لهبا ورجل لهبان وامرأة لهبة والصارة العطش وجمعها صرائر وكذلك الأحاح والغليل والغلة والصدى والحرة والشربة والمغلول العطشان ويقال إبل هافة سريعة العطش والمهياف الذي يعطش كثيرا باب شرب الماء والري أقل الشراب التغمر مأخوذ من الغمر وهو القدح الصغير فإن شرب دون الري قال نضحت الري نضحا بإعجام الضاب ونشحت نشحا فإن شرب حتى يروى قال نصحت نصحا بصاد غير معجمة فإن غص به فذلك الجاز وقد جاز فإن أكثر منه وهو في ذلك لا يرى قال سففت الماء اسفه سفا وسففته أسفته سفا وسفهته أسفه سفا وكذلك بغرت بالماء بغرا ومجرت مجرا ويقال لغي يلغى لغا وأمغد امغادا إذا أكثر من الشراب ويقال بضعت به ومنه أبضع بضوعا ونقعت به ومنه انقع نقوعا وقد أرضعني وأنقعني إبضاعا وإنقاعا إذا ارواه فإن جرعه جرعا فذلك الغمج وقد غمج يغمج والغمجة الجرعة وجمعها غمج والغرقة مثل الشربة وجمعها غراق ويقال قبع في الماء قبوعا وهو شدة الشرب والقمع ان يمر الماء في الحلق بلا جرع ويقال كرع في الماء كرعا وقروعا إذا تناوله بفيه من موضعه بغير إناء وكرع في الإناء إذا أمال عنقه فشرب منه ويقال قمع في الإناء وقفع وكمع مثله وقد اقتمعت ما في السقاء إذا شربه كله ويقال صئمة وصئبة وقائبة وزائجة إذا أكثر من شرب الماء وكذلك نائفة فإن كظه الشراب وثقل في جوفه فذلك الإعضار وقد أعضرني الشراب إعضارا ويقال تغفقت الشراب تغفقا شربته ويقال صفحت الرجل صفحا إذا سقاه من أي شراب كان ومتى كان ويقال علس يعلس علسا وعلى وعلس أيضا اكل والترشف الشرب بالمص فإن مج الشراب من فيه قال أزغلت زغلة أي مججت مجة والمجدح المخوض بالمجدح فإن شربت من السحر فهي الشربة الجاشريه حين جشر الصبح أي طلع وصبحته سقيته مع الصبح وغبقته سقيته بالعشي ويقال لهما الصبوح والغبوق ويقال للشرب نصف النهار وقت القائل القيول ويقال تمققت الشراب تمققا وتمززته تمززا وتمصرته تمصرا وتوتحته توتحا إذا شربه قليلا قليلا والحزم كالغصص في الصدر وقد حزم حزما ويقال تحبب الحمار تحببا إذا امتلأ من الماء باب كثرة المال وقلته الكثار والكثر الكثير من المال والندهة والندهة لغتان الكثرة من المال والحلق الكثير من المال وكذلك الدبر والجسر والدوكس المال الكثير والجمة المال الكثير ولا يكون إلا في الديات ويقال عليه طره من مال وهو الكثير من الماشية دون العين والزغرب والزغرف الكثير من المال وغيره ويقال عليه قثردة من مال وقثاردة أي مال من إبل وغنم ورجل قثارد كثير المال ومال لبد كثير والبهل القليل من المال ويقال في ماله رقق أي رقة وقلة والإسحاف والإقتار والاعواز الإقلال ويقال أحتر الرجل احتارا أوتح ايتاحا قل ماله والجذل القليل من المال ويقال ما بقي من المال إلا خنشوش أي قليل ومال سبروت قليل باب قثرة في العطاء وقلته القعثبان الكثير من العطاء ويقال قعثت له قعسا وقسمت له وقدمت له إذا أكثر له من العطاء والزفر العطاء الكثير والشبر العطاء وقد أشبرته إشبار أعطيته ويقال فضلت ويقال أفق الرجل على أصحابه يأثق أفقا فهو أثق إذا أعطاهم وأفضل عليهم والشكد العطاء وقد شكدته أشكده شكدا والشكم الجزاء وقد شكمته أشكمه شكما جزيته والزبد العطاء وقد زبدته أزبده بكسر الباء زبدا أعطيته وزبدته أزبده بضم الباء زبدا إذا أطعمته الزلد والعصر العطية كثيرة كانت أم قليلة والاعتصار ارتجاعها والفجر الكرم والعطاء ورجل ذو فجر يتفجر بالعطاء والفاجر الكثير المال ويقال لزأت تلزيئا فعلت تفعيلا أعطيته ولزأت الإبل أحسنت رعيتها ويقال مشرت الرجل تمشيرا إذا أعطيته وكسوته والنحب والنحل والنحلة العطية وعطية وكوف غزيرة ويقال هنأت الرجل أهنأه وأهنئه هنأا فأنا هانئ أعطيته وبه سمي الرجل هانئا وهناءة والمستهنئ المستعطي ويقال برد له أبرض برضا أعطيته عطية يسيرة وكذلك الماء إذا سال قليلا قليلا والشقن والشقن والشقين العطاء القليل وكذلك الوتح والوتح ويقال خوب له من العطاء تخويضا ورضخ له رضخا إذا أعطاه شيئا قليلا والخيض اليسير من العطاء وغيره ويقال رجل راسع يرضى من العطية بالطفيف ويخادن أخدان السوء وقد رسع رسعا وعطية معشوشة قليلة وعطاء محصرم قليل ورجل ممصر بخيل كأنه يقطع العطية قليلا قليلا مأخوذ من الناقة المصور وهي القليلة اللبن باب العدول عن الشيء والكر عليه والرجوع إليه يقال نكص عن الشيء من نكوصه وقهقر وكع ونكل وتنكب وتنكف وتجثث وجاض وحاص بمعنى ويقال جاض عدل وحاص رجع ويقال كبن عن الشيء وأحن عنه وأزأه وأرك عدل عنه ويقال جار عن الطريق وصدف وجنف وكنف فهو جانف وكانف عدل عنه وقرض المكان عدل عنه ويقال كارز إلى الشيء وعاجز إليه مال إليه وكذلك صبغ إليه ويقال ضبع القوم إلى الصلح مال إليه وضلعت إلى الشيء ملت إليه وكذلك صغوت وضلعك مع فلان وصغوك وصغاك اي ميلك واعتتبت اليه انصرفت ويقال عثك في الحرب يعتك عتكا كرا وعاك عليه يعوك عوكا كرا وعكم يعكم عكما وعقب تعقيبا مثله ويقال عكما انتظر فان رجع اليه على غير وجه القتال والمغالبه قيل ظهل اليه ويقال ما صدعك عني أي ما صرفك وردك وكذلك ما شجرك وما شجنك وما غضنك وما حضنك وما صبنك ويقال بل أصى الرجل مني بل أصة ودرقع درقعة وكلصمة كلصمة ودرنقع درنقاع وفرنقع فرنقاعا إذا فر وداص يديس ديصانا راغا ويقال جبب تجبيبا وعرض تعريدا وجباء وجبأ وهلل وكذب وغيف وأحجم وأجحم إذا رجع عن الشيء ويقال تفاد القوم تفاديا إذا استتر بعضهم ببعض واختبأوا ويقال صاعا صياعا إن فتل راجعا والنوار النفور من الريبة ويقال عككته أعكه عكا إذا استعاده الحديث حتى يكرره مرتين اسماء الحاجة يقال لها حاجة وأصلها حوجة وجمعها حاج وحاجات وهي أيضا الحوجاء وقد حجت أحوج وحجت أحيد ويقال لنا قبله رويه واشكله وطفل وصاره وجمعها صوار وتلونه وتلنه وتليه فان كانت مقاربه فهي لماسه ويقال قضيت منه زامتي اي حاجتي والشجن الحاجه والكتال واللبانة واللبابة والأرب والإرب والإربة والمأربة, والمأربة والجميع المآرب كله الحاجة ويقال ما معستك أي ما حاجتك والنحب والوتر الحاجة والجميع أوطار باب طلب الحاجة وقضائها وأسماء الرد والمنع يقال جاء فلان يتضرع ويتصرع ويتصدى ويتأتى فإن ألح عليك وأبرمك قلت أخجأني إخجاءا وأبلطني إبلاطا فإن أكثر عليه حتى ينفد ما عنده فهو مرغوث ومشفوه ومثمود ويقال لجذني يلجزني لجزا لجذن إذا أعطيته ثم سألك أيضا فأكثر ويقال ساعفته لحاجته مساعفة وأسعفته إسعافا إذا قضيت حاجته ويقال وقمته عن حاجته وقما ووكمته وكما إذا رددته عن حاجته أسوأ الرد فهو موقوم وموكوم ويقال صفحت الرجل وأصفحته إذا سألك فمنعته ويقال حكمته تحكيما منعته مما يريد وبه سمي الحاكم وحكمة الدابة ويقال ويقول حضنته عن الشيء حضنا وحضانة واحتضنته عنه احتضانا وأعذبته اعذابا منعته وكذلك صريته عنه ويقال حبا ما حوله أي حماه ومنعه والصامر المانع لخيره وزاده ويقال حفوت الرجل من كل خير أحفوه حفوا منعه باب أسماء البحر والنهر الدأماء البحر واليم البحر وأصله بالعبرانية يما ويقال للبحر خضارة معرفة لا ينصرف والقلمس البحر والعيلم البحر والقمقام البحر والبضيع البحر والملفات ساحله وكذلك الجدة والعدان والعيقة ويقال هو شط البحر وشاطئه والجميع الشطآن وهما شطان وعدان ويقال للبحر المهرقان لأنه يهريق ماءه على الساحل ويقال لأصله السفح والصوح والنحص والحضب والجر والحضيد ويقال للنهر الجدول والجميع الجداول والخد وثلاثة اخده والكثير الخدان والسري والجميع السريان والربيع والجميع الربعان والدبار الواحدة دبرة والمشارات الواحدة مشارة مجار الماء إلى الرياض والخضارم الأنهار والمياه واحدها خضرم والجعفر النهر وخريص البحر خليج منه والسواعد مجار الماء إلى الأنهار واحدها ساعد والسعيد النهر وجمعه صعد والطبع النهر وجمعه أطباع وطباع والكوثر النهر والعلجم الغدير الكثير الماء والغدير القطعة من الماء يغادرها السيل وجمعه غدران والنهي والنهي الموضع الذي ينتهي إليه الماء وثلاثة أنهم والكثيرة النهاء مندود والفلج النهر ويقال للغدير المدول ويقال لمصنعة الماء يعني البركة المأجل وجمعها ماجل والنشاغ بغين معجمة مفتح الماء من الساقية إلى الجدول الذي يجري إلى النخل والنقمان شطان نهر والمخراق الموضع الذي ينخرق منه الماء والمسعب الموضع الذي ينسعب منه الماء والسعب ساكن العين مسيل الماء من الوادي والجئة الموضع الذي يجتمع فيه الماء. باب الذهب والفضة يقال للذهب العقيان والنسيك والعسجد ويقال للناقة التي تحمله العسجدية ويقال له أيضا النضر والنضار والنظير والنضار والنضر والزخرف والدجال والكبريت الأحمر الذهب والسام عروق الذهب واحدته سامه. واتبر ما كان من الذهب والفضة جميعا غير مصوغ والف... والفلز كذلك ويقال الفلز خبث ما أذيب من الفضة والصفر وغير ذلك من جواهر الأرض ويقال للفضة الغرب والنضار واللجين والورق والورق ورجل وراق كثير الورق والوزيلة القطعة من الفضة وجمعها وزيل والسجنجل قطع الفضة وسبائكها ويقال الذهب والمذية الصحيفة من الفضة في لغة هذيل والمسيح القطعة من الفضة ويقال موهت الشيء تمويها إذا طليته بذهب أو فضة وما تحت ذلك حديد أو نحاس باب الدينار والدرهم يقال للدينار عند أهل اليمن المنقوش والجميع المناقيش ويقال للدرهم الصري والرقين والقلفي والجميع القلفي باب السماء والأرض يقال للسماء برقع والرقيق والجميع الأرطة لأن كل واحدة كالرقعة لصاحبتها والجرباء لما فيها من النجوم كالجرب في الجل والخلقاء لملاستها والخضراء ويقال للأرض الغبراء والصله والجبوب والجدالة ويقال لها الساهرة ويقال بل هو وجه الأرض قال الشاعر لديهم لحم ساهرة وبحر وما فاهوا به لهم مقيم باب الشمس والقمر والهواء يقال للشمس عند ارتفاع النهار الغزالة ويقال للشمس بوح وبراح مثل قطام وبراح والشرقه وشرقت طلعت واشرقت اضاءت وايا الشمس واياؤها وإياتها ضوؤها والندأة داره الشمس وداره القمر أيضا والهاله داره الشمس ويقال للحمرة التي تكون في الغيم إلى جانب الشمس عند طلوعها أو غروبها النديه على مثال فعيل والنداه على مثال فعل والندأت على مثال فعل والطفاوة دارة الشمس والضيح الشمس ويقال ضوءها والفتاق الشمس حين تفتق الغيم عنها ويقال منه وجه كالفتاق ويقال افتقت الشمس افتاقا إذا أضاءت وعلاط الشمس الذي كأنه خيط إذا نظرت إليها وقرنها وحاجبها أولها عند طلوعها ويقال للشمس ذكاء ممدود لا ينصرف وللصبح ابن ذكاء ويقال لقيته بالصمير وهو غروب الشمس وعب الشمس ضوءها والعرج والشفا غيبوبتها والشفق الحمرة التي تبقى في الأفق بعد مغيبها ويقال زبت الشمس وأزبت وذرعت ودنقت وضافت وضيفت وتضيفت وكربت إذا دنت للغروب ويقال قسبت قسوبا إذا رست إلى أسفل عند وجوبها وكذلك قنبت تقنب قنوبا ويقال بذغت تبزغ بزوغا وهو اول طلوعها والمقنى مقصور مهموز المكان الذي يلي مغرب الشمس وجمعه مقانئ والمقناة والمقنؤة المكان الظليل الذي لا تصيبه الشمس والمضحات البارز الذي لا تفارقه الشمس ويقال للقمر الزبرقان ويقال لدارته الهالة ولضوئه الفخت ويقال جلسنا في الفخت ويقال للهلال عند أهل اليمن الطالع والعقيف والجلم والطوس وجمعه أفواس وتصيره طويس وبه سمي الرجل طويسا ويقال وقب القمر وقوبا غاب وكسف كسوفا وخسف خسوفا بمعنى وكذلك الشمس ويقال للذي يغيب فيه القمر عند خسوفه الساهور ويقال للهواء الذي بين السماء والأرض السكاك والسكاكه واللوح والهلك وهو أيضا ما بين كل أرض إلى التي تحتها وهو أيضا ما بين أعلى كل شيء وأسفله ثم يستعار لمهوات ما بين كل شيئين فيقال لها هلك باب المثل والشبه يقال هما مثلان وسيان وسيمان وسيغان وليمان وتنان وحتنان وسلغان وصرعان وصلان وعبان بمعنى ويقال هما فتنان أي ضربان ولونان وهما شريجان أي خليطان وهما قيضان أي شبهان ويقال هو كفؤه وكفؤه وكفيئه وكفاءه أي مثله وكذلك الكفل ويقال تزوج فلان لمته من الناس أي مثله ويقال الناس الآم أي أمثال وأشباه واحدهم لئم ويقال أنا في هذا الأمر سويلك أي مثلك وعذيرك ويقال ضاهيت الرجل مضاهاتا وضهاء اشبهته ويقال تأسن فلان أباه تأسنا وتأسله تأسلا أي أشبهه وكذلك تقيله تقيلا وتقيضه تقيضا وتصيره تصيرا ويقال فيه آسان من أبيه وأعسان أي أشباه واحدها أسن وعسن ويقال لا تعدم الناقة من أمها حنة أي شبها ويقال أينق أمغاص أي أشباه واحدها مغص وشرى كل شيء مثله وكذلك الشكل بفتح الشين وجمعه أشكال وكذلك الند والنديد والنديدة ويقال هذا على قرن هذا أي على قدره وسنه والقرن بالكسر المثل في القتال والشر والجميع أقران وكذلك القتل وهما قتلان والجميع أقتال ولده الرجل الذي يولد معه على سنه وجمعه لذات والترب مثله وجمعه أتراب والريد مثله وجمعه ريود قال كثير وقد درعوها وهي ذات مؤصد مجوب ولما يلبس الدرع ريدها قوله مؤصد من الأصدى وهو ثوب لا كمي له تلبسه العروس والجارية الحديثة السن باب الفارغ والملآن يقال للفارغ السبهلل والسبغلل ويقال جاء فلان يضرب مذرويه وأصدريه وأزدره إذا جاء فارغا فمذرواه هاهنا جانب رأسه وأصدراه وأزدراه منكباه ويقال إناء محذلم مملوء وإناء محذرف مملوء ويقال مزرت السقاء مذرا ملأته وإناء مزحلف مملوء والمسجهر الملآن والرهو الملآن والفارغ ضد ويقال إناء مغرب ومفرم مملوء والمفعم مثله ويقال وكرت السقاء افره وكرا ووكرته توكيرا وذكرته تذكيرا ملاته باب السير الشديد واللين الخبز السير الشديد والضرب والمهاوات السير الشديد والنحز السوق الشديد والنخ والنحنخة مثله وكذلك النص والوكن ويقال ناقة مرسال سهلة في المشي والتهويد السير الرقيق والنصب أن يسير القوم يومهم سيرا لينا ويقال ولع إذا عدا عدوا سهلا لينا والتغيف سير سهل سريع باب الجماعات من الناس وغيرهم النفر من الرجال والرهط ما دون العشرة والعصبة من العشرة إلى الأربعين والعذفة ما بين العشرة إلى الخمسين وجمعها عدف والزمزمة الخمسون ونحوها والقبيل الجماعة تكون من الثلاثة فصاعدا من قوم شتى وجمعه قبل والقبيلة بنو أب واحد والصنصمة والصبة والثبة والهيضله والأزفلة والزرافة الجماعة والعم الجماعة والعماعم الجماعات والأكراس واحدها كرس والأصرام واحدها صرم الجماعات والجفة والجف والربدة والزوعة وجمعها زوع والضفة والقمة الجماعات والركس الكثير من الناس. والغيثرة والأفرة الجماعات المختلطون والقيروان الكثرة من الناس والقبض الجماعة الكثيرة ومثله الزجلة وجمعها الزجال والحزيق والحزيقة والجميع الحزائق والحزقة وجمعها حزق والعسج الجماعة واللمة الجماعة والنبوح والجبل والجبل والجبل والجبل والعبر والقنيف والقنيب الجماعة والعدي جماعة الناس بلغه هذين وفي لغة غيرهم العدي والعادية أول من يحمن يحمل من الرجال والكراكر الجماعات والزمرة والخشخاش والهيضل بغيرها والشكائك الفرق الواحدة شكيكة والصتيث الفرقة والأوزاع والأوباش والأوشاب الضروب المتفرقون والعباديد والعباديد والأناديد واليناديد والأباديد جماعات في تفرقة واحدها إببيل وإببول والأعيان بن أب وأم والأخياف بن أم واحدة والآباء مختلفون وأولاد علات بن أب واحد والأمهات مختلفات ويقال أتتنا قاضية من الناس وهم أول من يطرأ عليك وقد قدت تقدي قديا وأتتنا طحمة وطحمة وهم أكثر من القاضية ويقال قازية بالذال وهم القليل وجمعها قوازن والوظيمة القوم ينزلون على القوم وهم قليل فيحسنون إليهم ويكرمونهم ويقال أتانا بجد من الناس وهم الكثير وجمعه بجود وكذلك الهدفة وجمعها هدف ويقال هم يحفشون عليك ويحلبون ويحلبون ويجلبون أي يجمعون وبه سميت حلرة الخيل ويقال حشك القوم وتالبوا وتحترشوا أي تجمعوا وحشدوا ويقال لجماعة الخيل إذا أغارت الرعلة والرعيل والكردوس والمقنب والزود من الإبل من الثلاثة إلى العشرة والصربة ما بين العشرة إلى الأربعين ونحوه وكذلك الحضرة والجزمة والقصلة فإذا بلغت ستين فهي الصدعة والعكرة والعرض إلى ما زادت والهجمة أولها الأربعون إلى ما زادت وهنيدة المئة فقط فإذا كثرت فهي الدهدهان والكور الإبل الكثيرة العظيمة وكذلك العجاجة والعكنان والعكنان والجلمد والخطر وجمعه أخطار ويقال الخطر اسم لألف بعير فإذا كانت الإبل رفاقا ومعها أولادها فهي الرطانة والرطون والطحانة والطحون والحوم الكثير من الإبل والخودان الجماعة والبرك جماعة الإبل البروك ويقال لجماعة الضأن الفزر وهو ما بين العشرة إلى الأربعين والصبة من المعز مثل ذلك والرف جماعة الضأن والقوت المئة فما زادت والجزمة والقصلة والصديع والصدعة والحيلة كله القطيع ويقال ذلك للإبج أيضا وإذا كثرت الغنم فهي الضاجعة والضجعاء والكلعة والطخمة والثلة وجمعها ثلل والعلبطة والوقير والقرة الغنم والقار الإبز ويقال لجماعة الظباء والنساء السرب ويقال لجماعة البقر الربرب والإجل وكذلك الباقر والباقورة والبقير والبيقور ويقال الأمعوز من الذباء الثلاثون إلى مازاد والصوار جماعة البقر وجمعه سيران ويقال لجماعة النخل الصور والحائش لا واحد لهما من لفظهما ويقال لجماعة النحل السول والخشرم والدبر لا واحد لشيء من هذا من لفظه وقد قالوا لواحده الدبر دبرة والنوب النحل التي ترعى ثم تنوب أي ترجع ويقال لجماعة الجراد الكتفان واحدته كتفانة ويقال لجماعة الجراد أيضا السوالة والرجل والحزقة والديحان والسرياح والقفعة واللبد الواحدة لبده وكذلك جماعات الناس أيضا لبد ويقال لجماعات النمل الجثل والخناصير الجماعات الواحدة خنطية وخنطن باب الأصوات النهيت والطحير الزحير والصرصرة والصلصلة والبربرة والصدح والصحل كله صوت والتغريد والهمهمة والغرغرة والهزج والأزمل والجميع الأزامل كله صوت معه بحح وكذلك التغطمط والغطمط والوحوحة والصلقة الصوت والصياح والأطيط الصوت والبجباج والفجفاج الكثير الكلام الصياح ويقال امرأة صلق شديدة الصوت والضاب والضبضاب الصياح والجلبة والركز الصوت والهمس صوت خفيف ويقال رجل نباج شديد الصوت وكذلك الصيدح فيعل من الصبح وامرأة جلبانة وجلبنانة صياحة ورجل فداد شديد الصوت والاسم الفديد والوعد والوئيد جميعا الصوت الشديد والنهيم والزأمة مثله والوغر والصرصرة صوت ليس بالشديد والعرق والعرق والخشارم كلها الأصوات والزمجرة الصوت من الجوف والهائعة والواعية الصوت الشديد والوغى والوعى والوحى والوحات والضوة والعوته والوحفة والهديد والكصيص والتأييه الصوت بالناس والإبل وقد أيهته والتهيب في الناس خاصة وهو أن تقول له يا هياه وكذلك الإهابة وقد أهاب يهيب فهو مهيب والنحيط الزفير وهو صوت معه بحح والقبيب والعجيج الصوت والزياط الصياح وقد زاق يزيط والكرير صوت يردده الرجل في جوفه مثل صوت المختنف والمجهود والنحيح مثله ويقال إن الكرير الحشرجة عند الموت والنبأة والترنم والإرنان الصوت والهتاف الصوت بالدعاء والخرير صوت الماء والرناء ممدود الصوت والجهش الصوت والجؤار الصوت مع استغاثة وتضرع والرز الصوت والأجش الجهير الصوت والصريف والنشيج والتحوض صوت معه توجع ويق... ويقال للرجل إذا زجر صه ومهلا وصهل إذا امرته بالسكون ويقال للإنسان هو يصيح ويهتف ويصرخ ويزفر والفخيق الغطيط في النوم والوسواس صوت الحلي والضوضات والضوضاء والغوغاء أصوات الناس ومن أصوات الخيل الشخير والنخير والكرير فالشخير من الفم والنخير من المنخرين والكرير من الصدر ويقال للصوت الذي يسمع من بطن الفرس يخرج من قنبه وهو وعاء قضيبه الوقيب والخضيعة ومن أصوات الخيل الحمحمة وذلك حين يقصر عن الصهيل ويستعين بنفسه شبه الشحيج والصئي دقة من صوته يضغطه غير أن ذلك من حلقه لا يستعين فيه بمنخريه وكذلك الوهوهه والنهم صوت وتوعد وانتهار منه والضباح الصهيل والصلصال وهو الذي حدى صوته ودق وإذا جهر بصوته وبح فهو أجش وإذا صفى صوته ولم يدق كان مجلجلا وأحسن ما يكون من الصهيل على تلك الحال إذا كانت فيه غمغمة والاغن الذي يخرج أكثر صهيله من منخرين وإذا انقطع نفسه في صهيله ولم يتصل فهو منقطع والهزيم الشديد الصوت كهزيم الرعد وهو التكسر ومنه هزيمة الحرب إنما هو انكسار الجيش وكذلك تهزم القربة إذا خلت من الماء ومن دعاء الخيل هابي وهابي وأو وحي هلا وأرحب وأما أو فلا ينادى بها إلا الخيل الرائدة التي تنحى عن ألافها فينادى بها لترجع فإذا كانت هلا ولم يكن قبلها حيا فهي نهي وإبعاد وليس بدعاء وأما أرحب فدعاء وزجر جميع فإذا كان دعاء فهو ترغيب إلى السعة وإذا كان زجرا فهو إخراج إليها وها نهي وأما هابي وهابي وحي هلا فدعاء كله ومن الأمر أقدم يأمره بالتقدم وقم يأمره بالقيام وأجده وجدم يأمره بالجد في نشيه أو حضره ويق ويقال غط البعير غطيطا إذا هذر في الشقشقة فإن لم يكن فيها فهو هدير والناقة تهدر ولا تغط لأنه لا شقشقة لها ويقال ارزمت الناقة ارزاما والاسم الرزمة وهو صوت تخرجه من حلقها لا تفتح به فاها وذلك على ولدها حين ترأمه والحنين أشد من الرزمة ويقال بعير أزيم وأزجم وأسجم وهو الذي لا يرغو وكذلك الصهميم والتزغم والبغام والكشيش من الرغاء والجرجرة الصوت وقد جرجر ويقال للبعير إذا بدأ يصوت فصوته البغام لأنه يضغطه ولا يمده وقد بغمت الناقه تبغم فإذا ضجت قيل رغت ترغو فإذا طربت في إثر ولدها قيل حنت حنينة فإن مدت حنينها قيل شجرت تسجر سجرا فإن مدت الحنينة على جهة واحدة قيل سجعت تسجع سجعا وادت تؤد أدا واطت تئط أطا إذا مدت صوتها مدا وإذا بلغ البعير الهدير فأوله الكشيش وقد كش يكش فإن ارتفع قليلا قيل كت يكت، فإن أفصح قيل هدر يهدر هديرا فإن صفى صوته ورجع قيل قرقر قرقرة فإن جعل يهدر هديرا كأنه يعصره قيل زغد يزغد زغدا فإن جعل كأنه يقلعه قلعا قيل قلخ يقلخ قلخا وهو بعير قلاخ ويقال للبعير إذا زجرته حوض وحوب وحوب وحوبي وللناقة حل جزم وحل وحلي لا حليتي وحوبت بالبعير تحويبا من الحوب ويقال جوت جوت إذا دعوت الإبل إلى الماء ويقال عاج وجاه ويقال لعن إذا دعوت لها بالنهوض ودعدع ويقال للبكر خاصه هدع إذا أردت أن تنيخه ويقال للبعير هجن هجن ويقال هجهجت بالسبع هججة وهرجت به تهريجا صحت به وزجرته وشايعت بالإبل مشايعة وشياعا وهاهيت بها دعوتها هاها وقال هأت بها دعوتها للعلف وجئت بها دعوتها إلى الماء وذلك أن تقول لها جئ جئ والاسم الجئ والهئ والجيء والهيء ويقال هرهرت بالغنم هرهرة وترتبت ترتبة وتخوخت تخوخة ونعقت أنعق كل هذا إذا دعوتها ويقال ذلك للضأن أيضا ويقال للمعز خاصة دعدعت بها دعدعه وحاحيت بها محاحاة وحيحاء وأنقضت بها انقاضا وابسست بها ورأت بها رأة دعوتها إلى الماء فقلت أرأرأ والطرطبت بالشفتين وذلك أن تضمهما مع صوت يكون بينهما ويقال أشليت الكلب وقرقست به قرقسة دعوت ودجدجت بالدجاجة وكركرت بها إذا صحت بها وسأسأت بالحمار سأسأة إذا قلت له سأسأ وقسقست بالكلب وقرقست بالجرو إذا قلت له قرقوس قرقوس وخسأت الكلب بغير ألف زجرته وباعدته وآسته إيسادا هيجته وأغريته ودعدعت بالمعز زجرتها ونسست الشاة زجرتها وأسستها قلت لها أسي أسي وأسست أقيس من نسست وأبسست بها إبساسا ويقال شحج البغل يشحج شحيجا وسحاجا ونهق الحمار ينهق نهيقا ونهاقا وثغت الشاة تثغو ثغاءا ويقال ذلك في الضأن والضباء أيضا ويقال للضائنة أيضا قد جأرت جؤارا وخارت خوارا وسأجت ثؤاجا ويقال للبقرة خارت أيضا والثور يخور ويجأر ويقال للتيس والعنز يعرى التيعر يعارا ويقال للتيس والضبي نب ينب نبيبا ويقال للضبي بغم يبغم بغاما ونزب ينزب نزيبا ونزابا ويقال للباز والشاهين والصقر صرصر صرصرة ويقال للغراب نغق ينغق ونعب ينعب نعيب وضجج يضجج تضجيج ويقال له إذا أسن وغلظ صوته قد شحج شحيج ويقال له إذا رأيته كأنه يقيء نكد ينكد ويقال في الديك زقا يزقو زقاء وسقع يسقع وصرخ يصرخ صراخا ويقال في العقاب قد انقضت تنقض إنقاضه ويقال ذلك في النعامة والدجاج والضفادع ويقال لصوت الضفدع والديك النقيق ويقال لصوت النعام العرار والزمار ويقال للحمام هدر هديرا وفي حمام الوحش هدل هديلا وهدهد الحمام وقرقر وهو حمام هداهد وكل ما قلقر من الطير فهو هداهد وهداهد وجمعه هداهد وهداهيد ويقال فحل هداهدة كثير الهدهدة يهدهد في الإبل ولا يقرعها ويقال للعصفور صرصر ورنم ترنيما وللكركي والحرق والحمر صفر صفيرا والتغريد رجع الصوت من كل شيء ويقال غرد الحمام وزق المكاء ويقال في البوم والصدى والهام ضبج ضباجا ويقال في الرخمة والحجلة والدجاجة واليعقوب نقت نقيقة والدجاجة تقوقئ قوقأة وقيقاء ويقال قوقت أيضا غير مهموز ويقال صأ الفرخ يصئي صئيا وصئيا ويقال للهدهد نبح نباحا والخطاف يغني ويصفر والقفاط تقطط وتلغف لغفا ويقال, ويقال زقح القرد إذا صوت والبلبل يعندل عنزلة والورشان يكرت تكريتا والفاختة تهتف هتافا وتنوح نوحا والقمري يقرقر قرقرة والدبسي يتهزج تهزجا والقنبرة تصفر صفيرا والحبارة تنحم نحيما والصفرد يهند تهنيدا والطاووس يصرخ صراخا والكركي يكركر كركره والبط تبطبط وتنحنح والإوزة تبطبط أيضا وتزبط والعقعق ينعق والشقراق يشقشق والدراج يهدهد والزنبور يزرزر ويطن والأسد يزفر زئيرا وقد زأر ويقال وعوع الذئب وعوعة وضغى يضغو ضغاء ويقال ضبح الثعلب ضباحا ورغت الضبع رغاء والكلب ينبح ويهر ويعوي وكذلك الزئب يعوي ولا يقال ذلك حتى يعوج عنقه من قولهم عويت الشيء عيا عطفته ويقال له إذا زجر يعاطي ويقال للحمل والجدي جطح والسنور يضغ ويهر ويقال مغا مغاء ومعا معاء وماء مؤاء ويقال ضغبت الأرنب ضغيبا وضغابا وصأت الفأرة صئيا وصئيا والخنزير يقبع والجن تعزف والفيل ينهم نهيما ونهاما ويصئي ايضا وكذلك الراهب في صومعته والنمر يزمخر زمخرة ويزفر زفيرا والفهد يزمزم زمزمة والوبر يزعم زعيما وابن عرس يضوضئ ضوضاء وحمار الوحش يسحل ويحشرج والأفعى تكش كشيشا وتفحه فحيحا وهو صوت جلدها والثعبان ينبح والعقرب تصئ ويقال في زجر الحمار حرّ فإن دعوته إليك قلت تشو تشو وتش تش ويقال للعنزي حيه وحيي ويقال للبغل عدس من قولهم عدس الرجل في الأرض يعدس عدوسا ذهب فيها ويقال للشاة أس, أس وهس وللناقة عاجي ويقال سمعت هزمة الرعد والغرغرة صوت غليان القدر والخرير صوت الماء ويقال للنار حدمة وحمدة وهو صوت التهابها ويقال نبص الطائر إذا صوت تصويتا ضعيفا ونبصت به تنبيصا صوت به باب الألوان يقال أسود حالك وحانك وغربيب وحلبوب وحلكوك وسحكوك وأبيض ناصع ويقق ويلق ولهق وقهد وقهب ولياح ولياح وأخضر ناظر وأصفر فاقع وأحمر قانئ وزريحي والأرجوان الحمرة والجريال الحمرة والمدقى الأحمر ويقال رجل أدعج أي أسود وامرأة دعجاء أي سوداء ومثله الدغمان والدحسمان والدحمسان مقلوب إذا كان معه عظم والحمحم الأسود والأصحى مبين الصحم والصحمة وهو سواد إلى الصفرة والأنثى صحماء والأصحر نحوه والأنثى صحراء والأسحم الأسود واليحموم الأسود والأدلم مثله والأصفر الأسود والأصبح قريب من الأصهب والأضمى الأسود والأنثى ضمياء يكون ذلك في الشفتين والأفضح الأبيض وليس بشديد البياض والاسم الفضحة والاشكل فيه حمرة وبياض والأغبر فيه غبرة والأطحل لون الرماد والأربد مثله وإذا كان البياض بأعلى رأس الفرس فهو أصقع فإذا كان بالرأس كله فهو أغشى وأرخم وإذا كان بقفاه فهو أقنف فإن كان بجبهته فهو أقرح وإن كان بجحفلته العليا فهو ارثم وإن كان بالسفلى فهو ألمض وإن كان بالرأس والعنق فهو أدرع وإن كان بالظهر فهو أرحل وإن كان بالعجز فهو آذر وإن كان بالجنبين فهو أخفف وإن كان بالبطن فهو أنبط وإن كان بيديه جميعا إلى المرفقين دون رجلي فهو أقفز وإن كان بأطراف الثنن فهو أكسع وإن كان برجل واحدة فهو أرجل وإن كان باليدين جميعا فهو أعصم وإن بيضت ثنته كلها والثنه الشعر الذي في عجايته وهو مؤخر حافر ولم يتصل بياضها ببياض التحجيل في يد أو رجل فهو أصبه وإن لم تكن له سنه فهو أمرد فإن خرج البياض من الذراعين والساقين فهو أخرج وإن كان بعرض الزنب فهو أشعل وإن كان في قمعة الزنب وهي طرفه فهو أصبر ويقال بعير أحمر إذا لم يخالط حمرته شيء فإن خالط حمرته قنوء يعني شدة الحمرة فهو كميت والناقة كميت بغيرها فإن خالط الحمرة صفاء فهو مدمى وإن اشتدت القمتة حتى يدخلها سواد فتلك الرمكة وهو بعير أرمك فإن خالط الكتمة مثل صدأ الحديد فهي الجؤة مثل الجعوة فإن خالط الحمرة صفرة كالورث قيل أحمر رادني وناقة ردانية فإن كان فإن كان أسود يخالف سواده بياض كدخان الرمث فتلك الورقة فإن اشتدت ورقته حتى يذهب البياض الذي فيه فهو أدهم وناقة دهماء، فإن اشتد السواد عن ذلك فهو جون والآدم من الإبل الأبيض فإن خالطته صمرة فهو أصهب فإن خالط بياضه شقرة فهو أعيس فإن اغضر حتى يضرب إلى الخضرة فهو أخضر فإن خالط خضرته سواد وصفرة فهو أحوى فإن كان شديد الحمرة ويخلط حمرته سواد فتلك الكلفة وهو بعير أكلف والناقة كلفاء ومن ألوان الخيل أدهم وأخضر وأحوى وكميت وأشقر وأصفر وأشهب وأبرش وملمع وأشيم فمنها أدهم غيهب وهو أشدها سوادا ودجوجي وهو دون الغيهب في السواد وهو صاف اللون وأكهب وهو الذي لم يشتد سواده ولم يصف لونه ومنها أخضر احم وهو أدناها إلى الدهمة وأشدها سواداً غير أن أقرابه وبطنه وأذنيه مخضره وأخضر أدغم وأطخم وهو الذي لون وجهه ومناخره وأذنيه لون الذي يدعى بالفارسية الديزج وقد يكون من الخيل أدغم خالص ليس فيه من الخضرة شيء وأخضر أطحل وهو الذي تعلوه في خضرته صفرة كلون الحنظل البالي وأخضر أورق وهو الذي تخضر سراته وجلده كله ويكون لونه لون الرماد ومنها أحوى أحم وهو المشاكل, وهو المشاكل للدهمة والخضره ولا يفرق بينه وبين الأخضر الأحم إلا في عرض منخره وشاكلته فإن الأحوى تحمر مناخره وأعراضها وتصر شاكلته صفرة مشاكلة للحمرة وأحوى أصبح وهو الذي تقل حمرة مناخره فتضرب إلى السواد وتصير أطراف المنخرين الغالب عليها البياض ويكون ما ظهر من أقرابه وما بطن بيضا تعلوه قدره صفرة وأحوى أطاحل وهو ال... الذي مناخره ووجهه على لون الأحوى الأحم وسراته تجوز الحوة كهبة ليست بالصافية فإذا انحدر إلى جنبيه غلبت الطحلة عليه وهي خضرة وصفرة مخالفة قدرة وأحوى أكهب والكهبة قلة الماء وقدرة اللون في موضع المنخرين في حمرتهما وفي سواد السرات وفي بياض الأقراب وجلده كله مشرب كهبة ومثلها كميت أحم وهو الذي يشاكل الأحوى غير أنه تفصل بينه وبين الأحوى حمرة اقرابه ومراقه وكميت أطخم وهو أظهر حمرة في سراته من الأحم غير أنها ليست بالصافية وكميت مدم وهو الذي سرته كلها أشد حمرة شعرة وكل من حضر إلى مراقه ازداد صفاء ليس فيه من الصفرة شيء وكميت أحمر وهو الذي استوت صمرته في أطراف شعره وفي أصوله فلم يكن لأطراف شعره فضل صمرة تستبان حين يستعرض وكميت مزهر وهو الذي تعل صمرته صفرة وكميت محلف وهو ادنى الكمتة إلى الشقة وما ظهر من شعر ذنبه وعرفه وناصيته من الشكير وما وار الشكير من قصار الشعر فهو على لون جسده وما سوى ذلك مما بطن من الشعر الأسود وأوظفته صمر وكميت أكلف وهو الذي كلفت حمرته فلم تصف وترى في أطراف شعره سوادا إلى الاحتراق ما هو وكميت أفدأ وذلك حمرة تعلو كل لون من ألوان الخيل ما خلا الدهمه ففيها صفرة وإنما شبهوها بلون الصدأ من الحديد فإذا خلصت القدرة من الصفرة ولم تكن كحمرة الكلف فهي عفرة ومنها أصفر أعفر وهو الأصفر الجنبين والعنق وتعلو سراته كلها وعنقه ومتنه وعجزه عفرة وجنباه ونحره وجرانه ومواقفه ووجهه أصفر وناصيته وعرفه وذنبه أسود فيه صهبة وأصفر ناصع وهو اصفر السراف متنه جدة غبساء وهو أصفر الجنبين والمراط وتعلو أوظفته غبسة وشعر ناصيته وعرفه وذنبه أسود غير كالح ومنها ورد خالص وهو ورد المتنين تعلوه جدة حمراء في كدرة من كتفه إلى ذنبه وهو ورد الحشا وصفقي العنق والجيران والمراق والأوزفة وورد مصامص وهو الذي تستقر في سراته جدة سوداء ليست بالحاركة لونها السواد وهو ورد الجنبين وصفقي العنق والجران والمراق وورد أغبس وهو الذي تدعوه الأعاجم السمند وهو الذي لا تخلص حمرته عليها حمرة ليست بالصافية وتخالطها شعرة من السواد فيها حمرة وهي غرساء ومنها أشقر أدبس وهو الذي اشتدت حمره شقرته حتى علىها سواد وناصيته وعرفه وذنبه أقل سوادا من لون شعر جلده والغالب عليها حمرة وأشقر مدمى وهو الذي لون أعلى شقرته تعلوه صفرة كلون الكميت الأصفر وأصول شعره كأنما خضبت بالحناء ليست كحمرة الكميت المذهب وهو أقرب إلى الصفره وأشقر أمغر وهو الذي ليس بناصع الحمرة ولون عرفه وناصيته وذنبه كلون الصهبة ليس فيه من البياض شيء وأشقر أفضح وهو الذي شقرته إلى البياض وعرفه وناصيته البياض فيهما أفشى من الحمرة وأشقر أقهض وهو الذي علت شعرته كلها من جسده وعرفه وذنبه حمرة دون المغرف ودون الفضحة ومنها أشهب وهو كل فرس تكون شعرته على لونين ثم تفرق شعرته فلا تجتمع شعرات من واحد من اللونين تخلص بلون واحد كقدر الوقتة فما فوقها فإذا كان كذلك فهو أشهب وإذا جتمع من شعره من كل واحد من اللونين نكيتة صغيرة تخلص من اللون الآخر فهو أبرش فإذا عظمت النكتة فهو مدنر وإذا كان في جسده بقع متفرقة مخالفة للونه فهو ملمع وهو أشيم وإذا كان فيها استطالة فهو مولع والشية كل لون يخالف معظم لون الفرس فإن لم تكن فيه شية فهو بهيم ومصمه من أي الألوان كان فمن الشيات الغرة وهو بياض في الوجه وجمعها غرر ومنها اللطيم وهو أعظم الغرر وأفشاها في الوجه ولا يكون لطيما حتى يصيب البياض عينيه أو إحداهما أو خديه أو أحدهما فإن أصاب ذلك فهو لطيم فشت الغرة على خيشومه أو لم تفش فإن بيضت أشفاره فهو مغرب وإذا فشت الغرة في الوجه ولم تصب العينين فهي شادخة وإذا اعتدلت على قصبة الأنف وإن عرضت في الجبهة فهي سائلة وإذا دقت وسالت في الجبهة وعلى قصبة الأنف فهي شمراخ وكل بياض في جبهة الفرس قل أو كثر ينحدر حتى يبلغ المرسن ثم ينقطع فهو غرة منقطعة وإذا كان البياض من منخريه ثم ارتفع مصعنا حتى يبلغ بين عينيه ما لم يبلغ جبهته فهي أيضا غرة منقطعة وإذا كان في الغرة شعر يخالف البياض فهي غرة شهباء والقرحة كل بياض يكون في جبهته ثم ينقطع قبل أن يبلغ المرس وتنسب القرحة إلى خلقتها في الاستدارة والتسليث والتربيع والاستطالة والقلة فإذا قلت فهي خفية وإذا كانت في القرحة شعرة تخالف البياض فهي قرحة شهباء والرثم كل بياض أصاب الجحفلة العليا قل أو كثر إلى أن يبلغ المرسن وتنسب الرثمة إذا فشت إلى الشدوخ وإذا لم تجاوز المنخرين نسبت إلى الاعتدال وإذا قلت واشتد بياضها نسبت إلى الاستنارة وإذا لم يظهر بياضها للناظر حتى يدنو نسبت إلى الخفية